فنادوا ولا تحين مناف وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن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 وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْثَانِ وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يُنْذَرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً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 وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمًا نَبَغَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتِقْتُ واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكثرنيها وعزني في الخطاب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 ما فتناه فاستغفر ربه وخرّك عو وآب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زرفا وحسن ما آب يا داود إننا جعلناك خليفة في الأرض فحكم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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ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 ردو ما علي فطفيق مسح بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على قرسيه جسدا ثم أناب قال رب افر لي وهبني ملك لا ينبغي لأحد من بعدي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 وآخرين مقرمين في الأصفاد هذا عطاءنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب اذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَاغْضُضْ نَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْباً فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنْثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ نواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اول الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدوام وانهم عند منا لمن المصطفين الأخيار، وذكر إسماعيل وليسع وذ الكفل وكلهم من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتدين لحسن ما آب. جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب. أنتكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف الدراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من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 129. هذا فوج مقتعن معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا لاذا فزده عذابه ضعفا في النار فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم ذاقت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصو أهل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواعد القهاب رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأويا